فضة وأكواب وَأَكْوَابٍ قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها র আলিয় দুসিম খুব ও ইউ কুমুর ইনতলা